فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِلَّفْسِ وَمَا ظَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُبَرِّينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُوا لَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 فَسِرْعَنا عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ قَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَنْ نَّمُنَ الذي لست ضعفوا في الأرض ونجعلهم أمت ونجعلهم الورثين.